انزلم انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من فلا يكن في صدرك حرج منه لتبرا به وذكرا للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من فوريات اهلكناها فجا اهاب سن فجا اهاب سن بيات او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسن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 أزن يوم إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا الملاك لآدم فسجدوا, فسجدوا إِلَّا إلا إبراهيم لم يكن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 فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصافرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فَبِمَا أَقْوَيْتَنِي لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ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 وَيَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ فَكُنَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من زوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين or they wereouvering true and reported them 處 hi-biv let them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 يا بني آدم قد أنزلنا, عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير That is one of the verses of Allah, so that they remember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 قل قُلْ ربي بالقسط بِالْقِسْطِ وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ان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 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصه يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنها وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس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 ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وقيهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا أسعها اولائك اصحاب الجنه متهم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتيم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاء.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 قد مَا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم مُؤَذِّنٌ أذنوا بينهم اللَّهُ الله على الظالمين الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب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 فَأَنُّمَا أَغْنَا عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ونادى 119. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله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 اخيرين الذين اتخذوا دينهم لهوا وعبا وغروتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم نساهم اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 قد جاءت رسول ربنا بالحق، فهل لنا من شفاع؟ فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر, ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا, وادعوه خوفا وطمعا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 حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ وَإِلَى عَادٍ أخاهم قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ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 فاذكروا انا الله لعلكم تفلحون قالوا اجئت ما لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا انكم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها سميتموها أنتم وأبا 124. What did Allah send it to it from the king? 125. So wait, I'll be with وَقَطَعْنَا جَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم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 قال الملاو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون فعطروا الناقه وعتوا عن امر ربهم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 إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجريمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملو الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إن كُم اِذًا خَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْرِفُوهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ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 نبين الا اخذنا اهلها بالباساء الا ابدلنا مَكَانَ السيئات حسنات حتى عفو وقالوا قد ما سابا والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 واخذناه بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باثنا باثوا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى توهمهم نايمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم افامنوا مكر الله افامنوا مكر الله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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين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 قالنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقيين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن الق عصا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 قوم قلبون وما تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا وما منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء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 الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلاَّ أَجَلٍ هُمْ بالغوه فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلاَّ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُونَ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فأضرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومضاربها التي باركنا فيها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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما قال إنكم قوم تجهلون إنها آلهة متبثر ما هم فيه وباطن مَكَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ غَيْرُ اللَّهِ يَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما افاق قال سبحانك قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها ظافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا أَلُوْلَ اِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي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 124. ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 125. ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا الذي عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر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 أولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله, فآمنوا بالله ورسوله النبي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 وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الرُّمَا وَمَا مَنَعْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم 129. تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 قلنا لو نكون قردة خاسئين واذاءذنا ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان نَرَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عَمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَالِكَ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 وَإِيَّاهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يأخذوه ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثْاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذينَ يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نتقنا الجبل فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذَكِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا شهدنا أن يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ما يهدي الله فهو المهتد وَمَن يُضِل فَهُؤلَاءكَ فَهُؤلَاءكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ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 الاسماء والحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنن إن هو إلا نذير مبين اولم ينفروا ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل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 تقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعده لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفيد عنها قل إنما علمها عند الله ما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعه، ولا ضر من لا ما شاء الله. ولو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 وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَنَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا له شركا يُشْرِكُونَ <تصفيق> أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون تَدْعُوهُمْ وإن تدعوهم إلى الهدى لَا الهدى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 ثمّ كي دون فَلا تُضِرُونَ إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ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 وادعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغن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 قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربك وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر, ودون الجهر من القول بالغدو والآصال